الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تنمان لا تنمان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن ثار على نهجه واهتدى بهذه إلهي المدين أما فقد تقدم معنا في المدين الماضي ديانه محل الوقف أنه بيان مصارف الرقف أنه يسرع للإنسان أن يجعل وقف على البر والطاعة وضينا أنثلة منها ما ذكره المصمت رحمه الله من بناء المسادئ والقناقر ونحنها وهذا كله في المشروع ثم بينا أن هناك وجوها لا يجوز الرقف عليها هي الوجوه التي حرم الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى نها عبادة الأممين عن جملة من الأمور فلا يجوز لهم أن يستحلوها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحضرنا أشياء فلا تحلوها فالوقت على هذه الأشياء يعين على معصية الله عز وجل ويعزز ويقوي هذا الأمر المحرم ولذلك حضر الله عز وجل على عباده أن يكون سبداً في النعنة على الإثم والعذوان كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على الجذل والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان وأعظم الإثم أن يعين على ما يؤثر في العقيدة والتوحيد فإن إشباد إيمان الناس بالله والتحريض على ما يحدثهم عن تحرير التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة هو أعظم من المنكر الذي حرم الله عز وجل فأنزل من أجل تحليمه كتبه وأرسل رسله سبحانه وتعالى ريا حربي غير حربي أن الحربي المحارف لله ورسول محارف المسلمين مباحبا إلى آخر مثل إذا وقع بين المسلمين والكفار حرب وقع حرب بين المسلمين والكفار فإن هؤلاء من أهل الحرب اذا شق على المسلمين ولذلك لمحاربه للمسلمين في تدمير بناءهم وارتكاب اعراض من تشادرائهم ونساءهم وكذلك ما يكن لهم لا يجوز ولا يشر أن يؤام المهام الحسنه لانهم حاربوا الاسلام ومنعوا اهله من نشر وفي هذه الاشاله لا يجوز ان موقف عليهم هذا يعينهم على المسلمين إذا كان المحاربين فإنه يعينهم على أهم الإسلام ولا يشبع الوقف لك عليهم وكذلك الوقف على كنيسة ولا, ولا, ولا يجوز لأن الكنائس جازت إبقاؤها للضرورة ولذلك إذا هدمت لم تذنب قد تقدمت معنا أحكام الكنائس وأحكامها لذنب فذكر ابن صنف رحمه الله ان المحارب لدين الله لا يجوز الوقف عليك وكذلك بناء الكنائس فإن الكنائس لا يجد بناؤها في ديار المسلمين وقبيننا هذه الأحكام في أحكام أهل الذنب وبيننا الشروط الغمرية عن أمرو من قطاب رضي الله عنه فتلقي الأمة لها بالقبول فلا يجد الوقف على بناء الكنائس سواء كانت في ديار المسلمين أو كانت خارج ديار المسلمين لا يجد النعومة على بنائها ولا ما يقوي من نشاطها كل ذلك محضور لأن الوسائل تعقود حكم المقاطب فلما كان فيه النصارى منسوفا ودينه الفتار دينا منسوفا فلا يجد النعومة عليه ونفق الثورات والإنجيل وكذلك نفق الثورات والإنجيل كما أن الوضع يكون على المحسوسات من بناء الكنائس محضورا يكون عن المعنويه وهي الأمور الفكريه التي تؤثر في عقائد الناس من نصوص التوراة ومطرف الانجيل المقرره وقد نسخ الله عز وجل الان الذي في كتابين بكتابه الكتاب هو تعالى الذي انزله مهيمنا ناسخ الشرائر فنسخ التوراة ونسخ الانجيل لا يجد الوقت على ذلك فكانوا في القبيل يحتاجون إلى نصف الكتب سواء كانت الكتب منزلة أو كانت كتب عز فبقاء الدين موقوف على الطبع على رسخ هذه الكتب نسخ الثوراء والإنجيل نسخ برضه المصنف رحمه الله لكي يلحق به غيره ومما يدخل في هذا كتب البدأ فإننا الكتب التي تشتمل على البدع المنخرة من الأذكار والصلوات والأوراق التي لا أصل لها في الشر لا يجود نفسها ولا المعيونة عليها ولا بثها بين الناس لأن هذا يسبب عليه دينهم إخلاصهم لله عز وجل ويجعلهم يعتقدون ما لم يأذن الله عز وجل يعتقدون أن يسبب تهاية الشرع والشرع لم يأذن بهذه الأشياء ولم يأمر الله عز وجل بها فلا يجود الوقف على ضغط كتب أهل البداء سواء آه، كانت في الأذكار وكانت في تحمل أذكارا تطلق الناس عن السنة ومذهب أهل السنة أو تشكك في, في عقائد الناس أو توهم إيمان الإنسان بالله عز وجل ككتب الزندقة والإلحاث والفلسفة التي تجعل الضاطلة حقا وتجعل الحق باطلا وهكذا نخل بعض العلماء في كتب السحر أعظم الله وإياكم منه ومن أهله وغير من الكتب التي تشتمل على أضرار دينية وهكذا لو كانت الكتب تشتمل على أمور إذاحية تفسد اخلاق الناس أو تثير الغرائب ونحن ذلك من الأمور لا يجوز الوقت عليها لأنها لأن ذلك كله يدخل في المعلومة على الإثم والعجوان والله حظنا تعاون عن الإثم والعجوان قد أجمع العلماء رحمه الله على تحرين الوصف على مثل هذا ويبقى السؤال إذا أوقف على كتب محرمة أو على كتب بدع أو ظلامة نحن ذلك هل يبطر الوقف من أصبه أو ينظر إلى قريبه وشبهه هذه المسألة من أنثلتها أن, أن نوقف مثلا على طبع كتب محرمة ككتب البدأ ونحن ذلك ثم يغرض الأمر على القاضي بعد أن انتهى من وقفيته وأتمها فهل نقول الوقف صحيح والجهة الذي يصرف لها باطلة فيصرف إلى أقرب شيء منها أو نقول الوقف باطل من أصله ويرجع المات إلى صاحبه قال بعض العلماء إذا أوقف على أند المشرم سواء كان دناء ما يحرم دناؤه أو نفس ما يحرم نفسه فإن الوقف باطل من أصله ودناء على ذلك يرجع المات إلى صاحبه وعلى هذا القول لو كان ميزا فأوقف على داره على طريقه من الطرق المبتدأة أو على طبع كتب من الكتب المحرمة كتب البدأ فإن الظرف سيستحقون هذا الذي أوقفه ويرجع ميراة شرعية لأن الوقف من الأخير هذا مدى الطائف من العلماء رحمه الله وبعد الظلماء يرى أنه لما تلفظ بالوقت أخرج المال عن نسيته وحضر عليه الصبت في المنون فوجد البدل للمشروع أنه لما أوقف وقال أوقفت هذه الدار مثلا على الطريقة خلانية أو عن البدع الزناني هو لا يرىها بداء وعلى الشيء الزناني هو بداء فإننا نرى أن يكون هكذا يكون نرى أنه قد أوقف والأصل الإعمال ولذلك معنى الوقفية ثم لما قال على الطريقة الثلانية على الأمر المبتدع الثلاني فإنه يمنع صرح هذا الوقت إليه ويصرف إلى ما أذن الله به ثم يصرف بالأشرف والأقرب مما أوقف عليه فإن كان أوقف على نسخ التوراة والإنجيل صرح إلى نسخ القرآن وإذا كان طبع القرآن متيغسرا فإنه يصرف إلى طبع كتب العلم كتب التفاسير وكتب الحديث لأنها أشبه بذلك أوقف عليه فلما أوقف على الممنون نفد, نفد, نفد, نفد وقفه من جهة الإخراج أنه أخرجه أملك فنعمل هذا ونبقيه على ماهن عليه ثم نمنع أن صرف المال أو صرف الغلة إذا كان من الوقت غلة إلى ذلك الممنون ونطرفها إلى أشته شيء من المشروس كذلك لو أوقف على أصحابي طريقة فقال داري هذه أوقفتها من أجل الأذكار والطنوات والخلوات وهي أمور غير مشروعة فنقول تفرق لطلاب العلم لما المقصود أنه يعني إذا اعتقد أن هذا من المشروس فإنه يلغى هذا الأمر محرم وننظر إلى من هو أشته فهو الذي يذكر الله عز فوجدنا طالب العلم ذاكرا الله وهو أشبه بوقفية ويقاف على هذا بقية المسائل هذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام من تنية رحمة الله عليه وطائفة من المحققين أما من أوقف على الممنوع ينفذ وقفه في الأصل ولكن نصرف من الممنوع إلى المسرور وهذا مبني على أنه قد أخرج من نبيه المال فنبقي إخراجه على هو عليه إنه يصرفه إلى البيهة التي أذن الله بها نعم وهكذا كتب الزندقة أن أعظم ما يكون جوحة على الله سبحانه وتعالى الجوحة على إشهاد عقائد الناس وهو أعظم منكم على وجه الأرض أن الناس من التوحيد والفطرة والإخلاق الله إلى عبادك غير الله وتعظيم غير الله وتنصب هذه الكتب أو هذه الأوقاف على اشتاج حقائد الناس والعياب لله بتعظيم غير الله فيصرف مان الله بغير الله سبحانه وتعالى وهو أعظم ظلم إن الشرك لظلم عظيم إن التي تفيد التوفيق إن الشرك لظلم وصف بالظلم وجاء نكرا ظلم عظيم ما يقول الله عظيم وليس بعد عظيم الله عظيم فمثل هذه التصر هذا مثل كتب الزندة وكتب الإلحال التي تبس فيها السنون بصرف الناس متوفيدة خالص ومن الفقر السوية إلى غير ذلك مما فيه انحارب لله ودى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يدخل لذلك كتب الاستهزاء بالدين أو التشريف في الدين أو تشريف في الحقاء والسوادر الدينية من الاتجاهات البيتلية في كل زمان ماهما كانت فالدولة كانت في الزمان العاصر تصرف من تعوين الدين وحب الدين والتعلق بالدين إلى الاستهزاء والسخرية من في ذلك من منكر كل ذلك لا يزوج الله فعليه ومن فعل ذلك فقد أعاني على أعظم الإثن واحتدى حدود الله عز وجل ومن اعتدى حدود الله فقد حارض الله سبحانه وتعالى ومن الذي يطلع على محاربة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تختلف وله آيات بينات أنزلها سبحانه وتعالى بنا كفر بجينه وغير شرعه فإنه لا يثبت من حقوبة الله العادلة فيها العادية فلا يجد طبعا مثل هذه الكتب ولا تنزيعها ولا نشرها ولا الإحاجة بها يعني ينبغي الحذف كل الحذر يعني كما أنه لا يجد الوقت بلما نصه على الوقفية سينبغي أن يفهم طالب علم أن المسألة ليست مسألة وقفية ولكن مسألة أن هذا وسيله إلى أمر المحرم يجمع دميع الأشباب والوسائل والأمور التي تعين على هذا المنكر الغمي سواء كانت بالأفعال أو كانت بالأفعال بالنادة والمحسوسات والمعنميات بأي سبيل بأي طريق كان هذا الأشباب فإنه محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتغيير الدين لله وشرع الله عز وجل وكل من قضع هذا الكتب أو أعان على نسبها وتوزيعها فمن ضل بها أو أظلتها عليه إثمه وإثم من, من, من يضل إلى يوم القيامة وعي أبي جلال ولا يحمل إنا أفقالاً وأفقالاً لا أفقال فمثل هذه الأمور ينضغي حظة منها ولا ينضغي اتساعه لكتب الزندقة حظة منها العلماء رحمه من الله في القديم ولا زال جائمة الإسلام لكل عصر ومصر يحذرون من هذا ويقف الجميع في السبب التي تعين على نشر الزندقة الزندقة ما دخلت على المسلمين إلا في أصول سرجمة ومنطقة ولما أدخلها المؤمن على المسلمين حصلت المساشف العظيمة الشرور الكبيرة فصار بالعياذ لله الباطل حقا والحق باطلا ولبس على الناس بينا ودخلت الامة في النقاشات وفي الاتجاهات حتى أصبحت في السنة كالبد علي يا انظار هؤلاء من صلى الله عليه وسلم الذين داغوا وأداغوا فمثل هذا لا يجوز يعني المعون عليه هذا المنكر العظيم لا يجوز المعون عليه بطبع كتبه أو نشرها حتى الإشادة بها منبغي المسلم دائما من يعلم أن الوسائل تأخذ حكم المقاطب وهذا قبر العلماء رحمه الله للأمام عز السلام رحمه الله كلام النسيس في كتابه قواعد الأحلام ومصالح الأمان قيّن أن الوسائل إلى المنكرات تتفاضن والعيابة لله آثامها تختلف والعيابة لله آثامها على حسب عظم المنكر فالوسيلة إلى الشرك أعظم من الوسيلة إلى الجنة والوسيلة إلى القتل أعظم من الوسيلة إلى السرقة فأعظم وسيلة ما كان وسيلة إلى الشرك لأنه ليس بعد الشرك إذن وليس بعد الشرك إذن لعصى به الله سبحانه وتعالى فإذا كان سعب أو القول أو أي شيء يقدم عليه الإنسان وسيلة إلى هذا المنكر العظيم فإنه في أسوأ منازل المحرمات المسائن المحرمات فإذا قضع الكتب بالأمور الكفرية والأمور الإباعية يظهر بردنا ما رحمه الله أن الأمر لا في فالذنبقة لا تخص من يجرسنا تكون ذنبقة مغاشرة قد تكون ذنبقة ظنية في الولعية بالله من يجرس على تفسير القرآن وتفسير السنة للهوى والرأي وإخراج الناس الهوى المجذب ورأي المجذب أولي النصوف الواردة في كتاب الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها وعن تسير الصالح رحمه الله لها إلى تسيرات توقع الناس في البلد وتوقع الناس في رجل من هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل وهدى منورا من للعباب كل, كل هذه الجنون من المحرمات العظيمة والوشائف التي هي في أعظم درجات الإثنة صلى الله عليه وسلم وعلى أعظم إثماً وأعظم جؤةً عن الله عز وجل ولا ولكن يعني ينظر أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أكثر من جديد الله سبحانه وتعالى عالب على أوله والله لو يشكل عن أهل طرف جنه من كبير من مصرير انا أن يغير كلمة الله عز وجل ما تطعوا إلى ذلك السبيل وليختلف من الليل والنهار ولا يمكن أن تتبذل كلمة الله سبحانه وتعالى مهما رئيس من قبل الزندقاء والهوى والجرأة على تغيير الحق والاستهداء حق أهل الحق فعلم أنه لله قطواته وأن الباضل مهما كان حاله ومهما كان شخصه فإن الله سبحانه وتعالى يقضي الحق عليه فيبنوه ولكن لهذا الحق الرجال يسخر من الله أزوجل لهذه الامه كما اخبر صلى الله عليه وسلم إنهم هذا العلم. ان من هذا العند من كل خلف عدوله هم الذين يردن عن الشريعة وتغار قلوبهم واشمت من ان الحق سيستعلن بالحق لا يظنون ب بالذين خالفوا من من الماء وكان من ثلج فهذه الكتب ينبغى طبعا كما نحن نحرم قطره ينبغى وصرف في عنها غيان غوارها والغيوب التي فيها وكشو حقائقها من الناس وإن كانت في بعض الأحيان مثلا إذا, إذا أراد الأعداء أن يشرى للأمة مثل هذه الكتب يكون الداعية ويكون مذكرة حكيما لذيذا فإنهم في بعض الأحيان الجناية الترشيد الخالص تصرف الناس هذه الجناية تصرف الناس عن كل ذلك إذا أعزني في مأساك الترشيد الخالص لن تنصر في القلوبنا غيره فالدعونا حيانا الشغل الأعداء الشغل المسلمين كتب الزندقة عن, عن تفسيخ العقيدة الأساسية ولذلك لما نظرت إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل المؤمنين يؤذبهم ويقيمهم عن الصواة الله عز وجل المستقيم مع كثرة الشبهات وكثرة الأمور التي أوردها الكفار والمشيقون وأهل الكتاب من الاعتراضات على كتاب الله عز وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انصدت الآيات لأكثر ولا يعني هذا السكوء عن رد البدع الشواط لا لكن ينظر أن لا ننصرف كلية إلى رد هذا قال علينا أن ننصرف كل ما ننصرف إلى تقرير الأصل لأنك إذا قررت الأصل وأرقمت الإنسان على المحسة وبينت له السبيل وأرقمت عليه الشبجة فإنه في هذه الحالة من المؤثر في شيء بإذن الله الزوجة في بعض الأشنان يخلص أعداء الأشنان على استياد منها شغل مسلمين من عن, عن ترسيخ هذا الأطر والأساد ونغفرون عنه الشبهات ويجعلونه في مقام المدارد والحلال مما يشغل به علماء الأمة أو دعات أرض مخلصون منها حتى لا يتفرعوا لغلث العقيدة والأساد في الناشئة. لأن أهم ما ينبغي محاربة كتب الزندقة وأفكار الزندقة تطريب عن الناشئة وليعنى طالب الحمد أن فترة الشهر والشبهة مهما أثارها أعداء الإسلام فإن أضر ما تكون هذه الفتنة إذا كانت في الصغير لا في كبير لأن الصغير إذا نشأ على هذه الأمور فهو غدا الذي ينشيك بإيمان الأمور وذاك يحرص أعداء الإسلام على كتب الزندق على التأثير على الناشط ومن هنا كان ينبغي أن يعدنا بالنشط قدر المستطاع لأنه إذا نشع على شبرة والأسفير والإخلاص فركز على هذه القلوب الضريئة فإنه بإذن الله عز وجل لن يبرها من خالفها وسيكون دين الله قريم كان بعض الحكماء يقود إذا رأيت الدينة في الصغاري فرد خيرا يرد خيرا بهذه المنة فأنا إذا رأيت ابوك التبار فإنه شط من تبار يعني إذا ما تبار فلهم الصرار فإن يريد ان تقضي الشهر والشبهة فنصعد الله الهجم من هذه الضلالات ومن أهلها إنهم المليونات فوصنا قال رسول الله وكذا الوصيلة وكذا الوصيلة فلا يجوز الوصيلة على الكنائس ولا الوصيل الكنائس ولا الوصيلة لنصغي كتب الأديان السماوية الأخرى فإنما هي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمر رضي الله عنه يقرأ في صحب أهل الكتاب غضب عليه الصلاة والسلام قال كما هو صحيح والذي نسي بيده لو كان منسى حيا ما عسعه إلا كباعه وهذا عمر رضي الله عنه الذي تؤمن عليه الكتاب ومع ذلك صرفه عن شغل وقته وإضاعة وقته في قراءتها والذي نسي بيجب لو كان نوسى حيا ما أسعه الاتباعي فننبغي إذا كانت الوصية لهذه الأمور المحرمة فإنها تكون بارئة لكن هل تبطل من أصلها أو تصرف إلى ما هو من نجوه الخير على التفصيل المتقدم نعم. والوقت على نفسه ولا يصح الوقت على نفسه ولا يطح أن يوقف على نفسه لأن الوطف اضخاذ للملوك أمن كميته لله شبحانه وتعالى خاصة إذا كان على وجوه البر كما تقدم فإذا أوقف على نفسه لأنه في هذه الحالة لم يسمع شيئاً وليس هذه هي حقيقة الوقت ومن هنا قال بعض العلماء لا يصح وقف الإنسان على نفسه بغير خلافه يعني لا خلافة ذينا عن العلم رحمه الله في هذه المنظمة لكن لو أنه جعل لنفسه حظاً في حال حياته من الوقف فإنه يفتحك كأن يجعل له نصيباً من هذا الوقف مدة حياةه وهكذا لو اشترق النظارة فقال هذا البيت تكون وقف على ألي وعلى ذريتي من بعده على جعيلة من بعده ولكن لي حق النظارة في حال حياتي ويكون نفسه لو أوقف بيته عن فقراء المساكين وتولى النظارة عليه واشترط النظارة عليه صحا فإذا اشترط النظارة لنفسه أو نصيبا من الوقت لنفسه فإنه لا بأس بذلك فقال بعض العلماء من المنانة سحمد رحمه الله فالنص على هذا المثال أنه إذا اشترط لنفسه جزءا أو شيء مخصوصا مدة في حياةه إنه لا لأسف ذلك ولا حركة قال رحمه الله ويشترك في غير المسجد ونحنه أن يكون على معلم جملك لا ملك وحيوان وقدر وحمل لا قضوظه ولا إثراجه عن يده قال رحمه الله ويسترق في غير المسجد ونحنه أن يكون على من ملكه ويشترض من وقفه إذا كان على غير مفجد ونحبه أن يكون على المعين المعين ضد المبهم والمجهول سواء حدد الزنس أو لم يحدد فلو مثلا داري هذه وقف على أحد هذين الرجلين لم يفح لأننا لا نبي أيهما ولم يحدث أي الرجل له فلجبنا لمصرح مصرح لأحدهما احتمت أن يكون الآخر فلابد من التعين فلا يطلح يقول مثلا توقفت داري هذه على رجل ممن نسي على رجل على واحد منكم دون أن يعين في هذه الحالة لا يفح الوقت لأنه وقف على مبهنة قبصت على ذلك الأيمن كذباً قدام رحمه الله وإمام النووي أن من شرص صحة الوقف أن يكون على معينه وأن يكون هذا المعين يملك فلا يسح أن يوقف على من ما يملك كما سيذكر المصنف رحمه الله قوله بغير مسجد بغير مسجد المسجد إذا أوقفه الإنسان هو على معينه لأنه لعموم الإنسانين فإذا أوقف المسجد أو أوقف سبيلاً بالشرق أو نحي ذلك فهذا أنا غير معين نعم وهو صحيح الوقت الذي قاله صحيح نعم لم يحدد شخص معين أو على جهة معينة نعم أن يكون انا معين في بعض الأحيان يجعل التعيين بالشخص فيقول داري هذه وقفٌ على فنانا وذريته من وقف على فنانا هو يسألني فحينه ينعين وذريته من بعده يكون ذريته من بعده يستحقين لهذا المعصول في بعض الأحيان يعين بذكر صفة من اختفاف كقوله دار هذه وقفٌ على الفقراء دار هذه وقفٌ على المساكين جالي هذه وقفا على طلبة العلم ونحن ذلك فهذا ينظر يكون كل من اتطر بهذه السفن من الحطر والمسكنات وطلب العلم فإنه يكون من المستحقين آمين أن يكون على معين يملك أن يكون الوقف على... أن يكون هذا معين يملك خرج الحم أنه لا يملك الملك فقال دار هذه رقص على ملك من الملائكة أو على الملائكة هذا ليس بالطحيح ولا يفش الوقت على هذا الوقت لا ملك لا ملك كل هذا تطبيق للشرح مم. أي لا يفش الوقت على ملك وحيوان وحيوان لا يملك لكن لو قال ندرأة هذه توقفتها على أن يصرف فرص منها تحمل الدوار فهذا إنه صدقات أو مثلا توقفت هذا الناء سقيا للدوار أن السابل على الضريق إذن يقع في بعض الآذار تكون وقت تزينا للدوار يصدق منها للدوار فإذا أوقف على هذا الوزق إذا مراده يملك الحيوان لأن المراده رفض الحيوان بشربه وانتفاعه الوقت صحيخ على هذا الوزق وقدر هكذا لو أوقف على قضع إن لا يكون بعد الممكن ملكا مستأنفا وحمل. وحمل كذلك الحمل الحمل طبعا إذا سنى أثناء الوقت أوراقها فإذا كان نظرنا قال داري هذه وقف على أولاده وعنده جنين يعني الجنين وهو حمل في بطن أمه لا يستحق شيئا في تلك السماء ولو كان المرأة حاملة به كانت حاملا به أثناء تلقضه في الوقت لا يملك الجنين فإذا خرد حيا حينئذ يملك ولذلك في حكم الله عز وجل وفي شرع الله أن الجنيل لا يرد إلا إذا اتهلت طائحا يعني خرج من بطن أمه حيا ولو للحظة يعني لو نزل للحظة واحدة وصرأ أو صرأ ثم مات فإنه يستحق أما إذا أنه جنيفا فإنه لا يستحق الجليل لا يميت لا قدوله لا قدوله لا يشرف الموقوف عليه وهذا يعني ما اختصه الوقت كالوصية على قصير عند زلمان رحمه الله في الوصية وسيأتي إن شاء الله تعالى فلو أوقف على قال أوقفت داري هذه على محمد وأولاده من بعد فالوقف على قدر ذريته من بعد فلو جئنا من شرط الطبور القبول متعيس فلنحنب إذا كان حياً لكن بريته, بريته لا يمكن أن يتأثن بالقبول فالقبول ليس بشكل في صحة الوقت إذا أوقف الواقف نفد رقفه قبل ولو لم يقبل أن نقف ولا إخراجه عن يده ولا إخراجه عن يده هذه المسألة سبقت الإشارة إليها من أهل حلم من قال إن مجرد دور صيغة الوقف يعتبر ذلك مجنا بالوقفية وموجدا لذبوتها فلو قال داري هذه الوقف أو هذا المسجد الوقف أو هذا السبيل للوقف على المسلمين فإنه يحكم بالوقفية مباشرة ولا يشترس أن يتصرف يدل على خلوجه عنه في يده إذا تلفق خطرت صيغة فإن ذلك وحده كاف للحكم الوقتية قد من أن هذا هو أرجح أطوال أبونا القولي الأولاناء رحمه الله في هذه المكان فإذن نجرب الخيضة للحصول التلفق الوقت كاف للحكم بثبوته والعمل لا يشترك إخراجه ويقول بعض أطفال الشافع رحمه الله رحمه الله رحمه الله وجزات من صيغة جزا صديرة الشيخ من أوقف وقف بالحقرات والمخاكين ثم أصبح الواقف فطير بعد سنوات فهل يجود له ارتفاق بهذا الوقف لبصوله هم هذا الوقف أشار بسم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أخير حزب الله وعلى آله وصحبه ومن وله إما بعد فمن أوقف على غيره فإنه لا يرقل في ذلك الغير ولو تحققت في السفة وقال بعض العلماء أنه يمكن أن يدخل أحد من برئيه لكن هو لا يدخل ومن حيث الأصل الأورى أنه لا يدخل هو ولا برئيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مفاطمة ضرعة مني ووجه هذا الشكم أنه حينما قال أوقفت هذا الجدار على الفقراء من غيره ولن يجعل له نصير ولا لبغي يديه فهلا من ذلك أنه لا حظ له مطلقا فواء متحقق فيه هذا الوصع أو لم يتحقق وبنان على ذلك فإن الأشبه والأولى إنه لست إحقاق له فيه كله جعان في أسابق الله صبيلة الشيخ إذا أوقف شفهم أرضا محزدة لتكون مبتدى فنجود بناء نسكن للإيمان والمؤذن داخل هذه الأرض أن بن الأرض جميع مساحتها تكون مسجداً صادق الله من حيث الأصل أن من أوقف الحرب كاملة للمسجد فإنها تبقى وقفاً على المسجد لأنه قفد أن تكون محلاً للصلاة والعبادة وإذا أراد أن يدني للإمام أو للمؤدن موضعاً فنبأت لذلك أن, أن يخص وقعة من المسجد قبل أن يوقف كل المسجد ويقول هذا المسجد ثلثاء الأرض المسجد تكون مسجداً والثلث الثالث تكون نظماً للإمام تكون مرافق ثابعاً للمسجد هذا من حق الواقع أما من حيث الأصل أنه إذا أوقف الكل في كل وقت ويبقى وقعاً تاماً شاملا لجميع الأرض إلا أن بعض في أزل المدهة آخرة اختار في حالة وجود الحاجة إلى قرب الإمام من المسجد يفهي أو يخفف في انتزاء قطعة من المسجد سكناً للإمام لأن هذا يحقق المقصود من جماعة المسجد يحط النقاش هنا بالمثلة بين بعض المشاهد من المسأخرين وكان الزعر يختمسك بالأصل أن الأصل أن الأرض كلها وقف ولا ينضغي صرف شيء منها إلى غير ذلك وهذا لا شك أنه من حيث الأصل أقوى ديماً وألزم والذين يختم بجواز أن يقطع منها جبس لنحن نحن ذلك هذا مبني على شيء قرره بعض العلماء رحمه الله أنه يجوز التعذب لبعض الوقف باستفلاح كل الوقف وهذه المسألة هي المسألة المشهورة يجوز إثلاف بعض الوقف باستقاء باستقاء باستقائي استدلوا بقصة موسى عليه السلام عن خضر فإنه كسر لفظ تفين حتى تنجي السفينة كاملة فقالوا إذا تعطلت مصالح الوقف وأصبح لا سبيل إلا أن يؤخذ شيء من الوقف فلا بأسره لذلك كل شخص بهذه المسألة مسألة الإيمان قالوا لأن الإيمان إذا لم يكن قريباً من المنسك يتعطى مخارجة الإيمان وهذا ليس على كل حال أما في بعض الأحيان لا في بعض الأحيان لا لأن الفرض في الإيمان أن يبتقلوا على زوجه يكون إيماناً إلا وهو البشر المسؤولي أنه متحافظ على الصلوات متحافظ على حدوده ولذلك الشخص إذا اتبق بعمل ارتبط بمهمة يجدوا يحضر لها النئات الكيلومترات لأنهم يشعر بالمسؤولية ويشعر بالألاني فلا تكلم حيث الأصل كل أول أشهر أقوى وأورا أنه لا أقض كاملة في حق أحد أن ينتدي عنها شيئا إلا لما قصه فتقه أن يبنى بجوار الأرض المنقوفة بكاملها نعم أن يشترى فتعة بمأسك من الإثمان لا دأس ثم كان بعد محالحنا الذين ومنعون من القطاع من قطع الجزء من الأرض مدى أنه كلها نتقوه فيقول أنه لو قلنا تنفذ ببتوى من يدين إثلاك الضغر وإستقاع الكل فليست منطبق على هذا من كل وجه لأنه لا يكون ذلك إلا إذا كان النسي في موضع لا يتأتى فيه شكل الإمام بجواره هذا ليس على كل حال إذن تحتاج المثلة إلى تحريك أما كقاعدة والأصل فالأصل يقتمع أنه إذا أوكذت الأرض كامل على مفجد أو مبرسة أو أي سبيل من سبل البر فإن جميع الأرض مستحقة لهذا السبيل لا يجوز تطفها عنه إلا في الإحلام المستهناة إنك إلا في أكيد إن شاء الله رضيانه على الله تعالى أكثر بأن الله صديدة الشيء رجل لذين إبل في إبلي وأوقف على الفقراء والمساكين وعدت فريته من بعد أن نفط في هذه الكبل ويدعانها هل يدعون شيئا من لبنها لشراء ألتها ومن فيه إطلاح لشأنها أسابقهم هذه المسألة في الحقيقة مسائل الوقف ينبغي أن يعلم أنها ألطق بالقضاء منها من هذا الفتوى لابد من الرجوع لأن الوقف أمره أضيق من غيره السبب في هذا أن الملكية ليست حتى الواقف نسي لا يملك وقتها يجرد ما أوقف فرج الملكية يحتاج الأمر إلى شكم القاضي فالقاضي إذا هو وداية شرعية إذا نظر وتأكى المقضح في شيء, في شيء من الغطاف أنه وضاح أو يصرف هذا أمر مرضه إلى القضاء أن من حيث الفتوى فهذا إلى المدد القضاء أن من حيث الأصل الشرعي فمرض مثل هذه المدد القضاء يرجعين القضاء إذا أوقف غلتها أو ضكوبها وظهرها فالأصل أن يبقى الوقف على ما هو عليه على الوارد أن يضر نيت مورثة وأن يحدث بالأجر ما أن كان إلا إذا وصل الأمر إلى شيء فوق طاقته فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحكموا هنا يا رب السلام أسابكم الله صديدة الشيخ ما نجمع قوله سعادة شكاة عن مرأة عمران ربي إني نضغط لكنا في فضن محرارة هل هو نقبيل حس ذرية على الطاعة والعبادة أسابكم الله دوسة هو النذق على حقيقة إنه هو بحس ذرية من كل وجه إنما المراد في ذلك الاستشاء والخير والبذل ثم ذكره بعض عنه التشريع رحمه الله في الأصل أن الإنسان إذا رزق الضرية يستهد في إفلاحها وإقامتها على طاعة الله عز وجل فهي تعبر بما يكون من أمرها أن هذه الضرية ستكون لله سبحانه وتعالى ومن لازم ذلك الحناية تشأتها على الخير ومحبة الله ومغضات الله فكأنها التزم لأنها تقوم بحق الله عز وجل في ولدها وبالهياتها والله أتحانا أحمد أشابكم الله مصير في الشيء من رأس النظر ومسيطه عن النظر الذي نظرت ما هو التجير بإضرائه من هذا النظر أشابكم الله فهذا النظر كانت لا تعرف منه شيئا ولا تتذكر منه شيئا فالشكم أنه أنها ليست في المكلة وليس هناك نذرًا أصلاً حتى تعلمه وتعرفه أن تردن به فلا إذان دنيا ترد أنّا إذا كانت تعرف أصلاً نذر تقول أنا نذرت نذر صدقة نذرت نذر القيامة نذرت نذراً صلاة فإذا كان تعرف أصلاً نذر فتطالب بأقل ما نتأخ عليه ذلك الأصل فإذا قالت أنا نذر بناذرة صدقة لكني ما أعلم كنت أتصدق نقول لها تصدقي بأقل ما يسمى صدقة إذا قالت نذرها أجبع ولم أعلم ما تذكر هل أجبح شاغ أو بطرة أو ناقة أنا قلت البحيد أقل ما يكون به الذكر وهو الشاغ فما تأخذ بالأقل إذا كانت عرفت نوع النذر ولم تستطيع أن تحدد صدرات لله تعالى أشابكم وفديدة الشيخ امرأة كبيرة في السن ومريضة ولا تستطيع أن تكون عن الخريف ولا تستكر ماذا تقول في الصلاة وإذا إلا ما تنتم ويقال لها فلن شكم فيه ولو تركت في الصلاة أشابكم إذا غيرت للقلية وأصلحت لاتين فإنها غير مكلة وما تكون المرأة ويكون الرجل مخلفا إذا كان يعقل إذا نفي أصبح عنده فقدان من الذاكرة أو أصبح مغيئا لا يستطيع أن يتذكر شيئا وإذا صلى لا يذكر يسلي أو يسلي لبعض الصلاة ويتلاعب ويغيئ ذلك إما يدل على أنه لم يعج مدركا فإنه لا تخليف عليه صلى لو كنت ما طبيت بشيء يكون سائل فنسيت فجر بدون وضوء ولا تذكر الا بعد صلاه العصر فما هو الواجب علي اخاب الله اما صلاه الفجر فانها لا ترك فجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه أحدكم اذا احدا حتى او نام فيلزمه كان يعيد في صلاه الفجر فأما صلاة الظهر والعصر فلا تصحوا واحدة من هنا إلا بعد أن تدري أذنةك من الفجر ومن هنا الترتيب من الشرق لأن الله تعالى يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا فلا تصحوا الظهر والصلاة الفجر الباطلة فلعليك أن تصلي الظهر بعد الفجر يلزمك قضاء الفجر ويلزمك قضاء الظهر والعصر مرتبة على أسفة الشرعية وأنت مأذورا أنا كل حال والله كل حال عالم أشابكم الله صديدة الشيخ ما شفوا من فضر عمدا في الثلام النافلة أشابكم الله إذا أثر متعمدا في الثلام النافلة فلا شيئا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أن يهو نشي ولكن لا ينبغي بالإنسان أن يبهد الخير بل عليه أن يكون حديثا على الطاعث والدف وميعلم أن أنه إذا أفتر باختياره في الناخلة فإنه أرسل خيراً خيراً فإن هذا اليوم لا شك أنه بوفق بثيانه كان أعظم لأجله وأرضى لربه سبحانه وتعالى فمع كلمه أميراً لنفسه فالأفضل والأخمل أن لا يبقل عمله لأن الله تعالى يقول لا تبقلوا أعمالكم فالأفضل والأكثر أن يتم الطاعة وأن يمضي بها فيها ما لم يجد الطاعة أفضل منها أن يجد خيرا أرضى بالله عز وجل من قال الله عليه وسلم والله لا أحيث على يمين فأجد خيرها خيرا منها إلا كالخط عن يمين وأزيث الذي هو خير فإذا كان هذا اليمين فكيست الأمور التي هي دون ذلك وليس منه لما كإجراء النميد والله تعالى فضيلة الشيخ النخل يقدر بالقرب بعروض التجارة لا بد لها من جرب وذلك في إطراب الثلاثاء هل منك إلا أن, أن الأمر تعبدين أشابكم <تصفيق> بسم الله الحمد الله الصلاة والسلام على الخير خلق الله وعلى آله والصحبه ومن وعلى أمنا بعد هناك فرق كبير بين النخل وبين عروض التجارة النخل لا تستطيع ان تعرف قدره وهو على ثمر أفن ثمر النخل لا تستطيع ان تعرف قدره إلا إذا أرشه من العلم نعم إذا أرشه من العلم فقد تريده كمرا هو الوقت الذي يرى التقدير الزكاثي عند جدوه الصلاح وعند جدوه الصلاح لا يمكن قفته فإذا المتعذف أن تعرف الحقيقة لذلك الشيء الذي تريد زكاثه فانتقل لما تعذف أن تكيله وتعرف قدر كريمه انتقل إلى الخط والتقدير وهذا ثابت أجل السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أجل الله من الرواحة رضي الله إلى نهل خيضر اجفنوا قبل وفاةه لأنه جعل خيضر بينه وزين اليهود نصفين فما في الصحيحين الحديث من عمر أنه عامل أهل خيضر على شفر من يخرج منه فكان يخذفها حتى يعرف من لهم والذي برسول الله فالسلم المسلمين فاعتبر التقديم وقاعدة أنه لا يصار إلى التخليم والتقديم عند القدرة عن اليقين فإذن القدرة يقيم تعدره فينتقل الى غالب الظن والشريعة ستعدد المكلفين بغالب الظن فغلبت الظن في البطير الحادث الخارج الذي لو خبره معرفه أنه يصيد وهذا شيء حتى رأينا والله إن الرجل كان يأتي في مدرعة الواضح الله يقول هذه نحلة خرصها خذها لا تزيد ولا تنقص وتأتي بالغجلين لأنهما خضرة تخرق المخضر أحدهما منتها والثان منتها ويقول هذه بين كذا وخذر يعتذبان لا يعلم من الذي قاله من عبر. وهذا كان موالد إحضار سياسرية في الزكان فرضوما جاء بثلاثة كل احتياطا من أجل أن يعرف القدر ويحططه أكثر لكن الشاهد أن احتجب الثلاثة كلهم يكفي ولن يعلم أحد منهم بما قوله الآخر كل شيء تعني الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان لأن قد تجد الشخص منذ نوعنا قد فاري وهو قسم تستشهده يعيث التمو ويعرف خرصه ويعرف تقديره فمن حيث الأصل الخرص حجر ومعنون به وقد أيقا أجازة الشريعة للذكرار أجازته في تقدير الشطور في وغير ذلك في المزادنة في لما أجاز بيع التمر على نخل على رقوش النخل يؤخذ بخلصه تمرا كل هذا لأنه الغالب هو الغالب فيه الصواق أما بمثل عروض الكتارة في ذين يديك وموجودة بين يديك وممكن أن تقدرها وممكن أن تعمل الكتارة فيها طاع وكاعدت قدرها تعرف قدرها وزنا فالقدرة التي تمنعه من الشك فلا يمكننا النصير للشك في التخليم في عروض التجارة مع ان كان الزجر ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض التجار ويقول ما ماذا أجرب هذا المحل كله والله لو أنه أراد شيئا لمصالح تجارته لجرده واحدة واحدة ولم يتعذر عنه ذلك تجد لو أنه بأمر الدنيا المتألوى من مطلحة التجارة يعرف القبيل والكثير ويحجب ذلك حساباً دقيقاً ولكن إذا كان للطاعة ومن الدرس والخير فهذا شيء آخر وذلك لا يمرني أحسان مع الناس هذا ولا ينبغي التلاعب بالخطوى لن نجد على التازر ونجر بالضاعة وهناك أمور نفسية مريد ذرعا للتجار التادر إذا كان عنده اليوم ويومين ويحتاج إلى ثلاثة أيام لجد محلل يوقف محمد ثلاثة أيام ليشعر أنه في إبادة وكما أنه يريد تجارة الدنيا وهناك تجارة للآخرة ستصح النفوس ليست معلقة طيلة أيام العام فقط في الدنيا وفي الدنيا وأمور التجارة يشتس عندها العالم ويشتس عندها التجارة يشتس عندها كل نظر صيادة التجارة أن للشرع سلطانا أعمال الناس وحين ذلك يشعر الإسلام في تقوى الله عز وجل هذه أمور مهمة جداً ليست القضية قضية ذكاة قضية, قضية القدر هذه مهمة ولكن هنا القضية أهمة في تقوى الله لن الله وفيه معه ولا جنائه ولكن ناله التقوى منه شعر الناس شعرنا عاملنا سبحانه وتعالى مهمة الله عز وأن الناجر يحاسب على الصرير والخبيب يعرف الحق الله الذي يوجب عليه عندها تكون ثقل الله عز وجل أما إذا أصح يخذك ويخمم يتلاعظ حق الله عز هذا فهذا أمر لا يستعمل من خالف بشرع الله الذي يوجب عليه أن يخذ المسخين ويسمى من, من أهل الزكاة حقوقا من ناله إلا باستخلط الله فيه والله تعالى أسأل الله طالب علمي عندما يتم صيام ناثلة سأنه يتعقل عن كمير من هذا طلب الجد سهل يفرق الصيام لكي يتعقل على الصلب وقراءة الثقان وما توجه تنطبول الشيخ في هذا الأمر أتاك في الحقيقة في نشرة الصلام. الصيام الصيام الصيامان في الصيام ناثلة المعام الصيام, الصيام. الصيام, الصيام المقلس كصوم فيه فيه في ثلاثة أيام من يكون دي شهر والأيام المدير أنا أقول بأن لأنهما نوعان ينفطون هذه لا ترسل طالب العلم إرهاقه من يشغلها عن طلب العلم غير بضع الإنسان أن يذلك وصف هذه أمور بل إنها كعلم عن طلب العلم بل يعلم طالب العلم أن سرور الدنيا وبهدتها وأن أنسا كله عطرا بالعلم مقرونا بالعباده وإذا اردت ان ترى طالب العلم في اسمن الصور واجمل احواله فانظر اليه في العلم وثمن قيام عمل بالعلم وقيام لله عمل بالعلم كما ربنا في القران عمل بالعلم فينبغي على طالب العلم ذا من لا يخرج من عنده علما ومن كريم لكن إذا جاء أحلام خاص والأمور خاص صنعاً فهذه المسائل أصبحت ما تطرح ويقعها فيها ويحصل نسائل واضحة هذا احتاج إلى إشكال يعني الصحابة رضاً الله عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضون من سنته وهديه وسمتي ودله بأبهم صلى الله وسلم عليه وسلم وعليه وهم في درجات الدرجات في طلب العلم وفي أعلى درجات التلقي على رسول الله سبحانه وتعالى ومع ذلك قياما وقياما وقيام وجهاد في ليس فقط قياما ولا قياما بل وجهاد في السبيل الله في ساعة عسرة ذكاهم الله رجل رجل لها من فوق سبيل سبحانه وتعالى وأثنى عليهم ورضي عنهم أرضاهم سبحانه وتعالى هذا كله ما ضرهم ورجعهم في أحسن أحوال وقتنها وأكملها ومن يسعنه إلا ما وفعه والنفوس إذا جعلت بينها وبين الكبابة والطاعة عوائق فإن الله شكرا على يد كريف دائما يخذها مع الطاعة إذا جئت تقول شاء الله أني أقوم منها وتذهب لطلب العلم إلى القدر الذي تستطيع من تحقي طلب العلم ثم تنام وتقول إن شاء الله أني أقوم وتهيئ من نفسك على نشرك فعندها تأتيك النعونة من الله سبحانه وتعالى ويأتيك التوفير ويأتيك الشداد وترشد وتصيب الخير من أمورك على أثناء جواكين هو العكس العكس فإذا تخاذ الطالبين قال أنا إذا صمت ما أستطيع أخذك وأنا إذا قمت ما أستطيع أقوم فيخطلق لنفسه أمورا قد يكون فيها أثناء منها فأحسن الظنة لله فإن المدينة الله عليه وسلم يقول قول الله تعالى في مجلس مجلس مجلس مجلس أنا عند حكم ظن عدلي فمن ظن بي خيرا كاملا والله إن أسعد أيام العمر في طلب العلم كانت الأيام التي يكون فيها الإنسان على أكم المجهوة أكبرها في قيام الإيم وصيام النار ولم تجد والله الصيام الثاني على كل خير وذب ولذلك قال أبو الله المسعود من سعادة العذب كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصفقة العلمان كبهب الصلاة وكبهب صيام صحبة العلم فقرناه دين العبادة ودين الذين اجهد رحمة الله لأن تشيب الخير على أثناء وجوه وكمئ وأكتمها نسعينا بالله راشحا نفسنا نظن بالله عز وجل نسأل الله العظيم ربنا الشكرين إنهي ألما نورنا غشدة فأخر جعونا أن من الله رب العالمين وصلى الله وسلم